وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَشْطَاءَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ ويلي يوم ظل المكذبين إطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إطلقوا إلى ظل في ثلاث شعاب لا فل لي ولا يهني من اللهب إنها ترمي بشرك القصر كأنه جمالات صف وإلو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون وإلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين